الحمد Rabbi'l-âlemîn, Ar-Rahman, Ar-Rahîm, Malik yümdîn. İya k n-âbûdû, İya k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 قرية اهلكناها فجاءها باسنا بيات أو, او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا الا أن قالوا ان كنا ظالمين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 الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش خليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبن إسرائيل لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قال فهبط منها فما يكون لك فقال فهبط منها فما يكون لك قال فهبط منها فما يكون لك فما يكون لك أنت تكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المضارين قال فبما أغويني لا أقعد إن لهم صراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم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 ور فلما ذاقا الشجره بدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم ان هكما عن تلك الشجره واقل لكما واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ما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 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم نباسا يواري سوآتكم وريشا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 جَادَ وَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا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 يا بني آدم إما يأتينكم رسلا منكم يقصون يقصون عليكم آيات فمن اتقى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا غم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها أولاد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 حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 كلما دخلت أمّة لعنت أختها حتى إذا داركو فيها جميعا قالت أخرىهم قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا ربنا هؤلاء أضلنا فأتهم عذاب فآتهم عذابا و بعفا من النار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 أبواب السماء، أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم منها و فوقهم غواش.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 وَنُودُ أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا أن قد